بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن لاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الذين هم يراؤون لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله